يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوخالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا